بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه يوم الاتبع هذا أما بعد فمازلنا مع شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد عبدالوهاب رحمه الله تعالى وكان هذا المجلس في ليله الله السادس عشر من شعبان من عام 20 من داخل 400000 من الهجره وكلنا قد وصلنا الى ذاك من الشرك إرابة الإنسان بعملية الدنيا ووصلنا إلى حديث أبي هريرة الثالث عبد الزينار وشرحنا شيئا منه ولم نكن من الأشرح تقرأ لين حديث مرة الأفضل أولا جنوب الزينار أحمد y por lo cual yo le doy اشعل رؤوسه اشعل رؤوسه نعم اشعل رؤوسه انها عند <تصفيق> وقت المصابه فلا ان جاء بالنواره في النوار والزياده منها هذا الحديث يعني يبين ما عنوى المصنف هذا الباب من أراد بعملي الدنيا يعني ال الذي يعمل الأعمال الطالحة أي في ظاهرها الطلاح ولكنه لا يعمل هذا اذتغاء الدار الأهل اتغاء الدار الآخرة <تصفيق> إنما اتغاءا لحصول الثواب له في الدنيا فقط <تصفيق> فهو مثلا قد يتصدق وقد يواضب عليه على, على الصلاة الخامس ولكنه في قلبه وفي عقيدته لا يرغب بهذه الأعمال أن يحصل على ثوابها في الآخرة إنما يرغب أن يزاد في رزقه في الدنيا فقط او أن تخفض تجارتها او أن يزاد في الزوجة وفي الولد ولذلك إذا أه ابتلي بشيء يعني من النقص في هذه الدنيا قد يطرق هذه العبادة معتقدا أن أن الهدف الذي من أجله قد تعبد بهذه العبادة وضاع منه هو كان يصلي وكان يتصدق من أجل الدنيا فلما ضاعة من الدنيا او حدث له تلاء بنقص في المال او بنقص في الولد او بنقص في الزوجة ال... ال... ترك العبادة لانه لم يكن يقع لها لله حالي فمن هذا ما ذكر هذا الحديث الذي وعبده الدينار وعبده الدرهام وعبد الزوجة وعبد الولد وعبد الخميلة والقطيفة إن أعطي من الدنيا ربي يرضى ويقول إن الله عز وجل هو المنعم وهو الذي يستحق أن يعبد وهو سبحانه وتعالى الذي يستحق أن يشكر وحدهم إن أعطيه ربي لا. وإن لم يغطى إن مونيعت عن الدنيا أو حدث له نقص في الدنيا صخت صخت على الله عز وجل فاستحق بسبب هذه العقيدة الفاسدة أن يدعى أن يضع عليه الرسول صلى الله عليه ونبيه لهذا الدعاء حيث قال تعيث وانتكف من كان هذا حاله تعيث يكون تعيثا في الدنيا وفي الآثرة أعزم الله وإياه ولم يعني يتكفي بالدعاء عليه بالتعاكف فقط وهذا يعني هذا خبر في كوره الدعاء يعني يخبر عن حاله ولكن هذا الخبر مكتوب بيد دعاء يعني <تعسى> بيتا يسقط ينتكس ينتكس انقلب. انقلب على راسي <تصفيق> هو قد دعا عليه بالتعاسة ودع عليه كذلك <تصفيق> أنه يعني يزداد في الانتكافة ما دمعنا هذه العقيدة <تصفيق> وإذا شيك فلن تقش إذا شيك إذا أصابطه الشوكة <تصفيق> إذا أصابطه شوكة فلن يعني لا يستطيع أن يخرج هذه الشوكة بالمنقاش زيادة في, في الألم وزيادة في, في التنكيل والعذاب أعزم الله ثم على الجانب الآخر ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثالا للعبد المؤمن الصالح الذي أخلص عمله لله ولم يقصد عمليه الدنيا وانما قصدا دار الاخره ففضا وجه الله والدار الاخر تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض لا يريدون علوا في الأرض ولا خساره ولا عاقبه للمتقين فجرب <تصفيق> <فضرب> مثلا عمل <تصفيق> عبد أخذ اخذ بعنان في سبيل الله اشعث راسه مغبره قدماه يعني دليل على فقره او دليل عليه على أنه يعني خرج تاركا كل شيء خلف ظهره من من متاع الدنيا خرج في سبيل الله يجاهد في سبيل إعلاء كلمة الله طبعا الجهاد الشرعي المنضبط بالضابط الشرعية كما بيناه في اخر درج وهو لا يأبه في أي فرع من أفرع الجيش المقاتل يكون يعني ليس طالبا لمركز او او لاداره في ضمن الجيش المقاتل <تصفيق> ولا يسعى للحصول على رتبه في هذا الجيش لا يسعى لا يسعى ان يكون عقيدا او ان يكون نواء او ان يكون كذا او كذا من من رتب من رتبي قائد الجيش انما هو يسعى لان يخطل عليه على الاجر عند الله ان الغنيمة في الدنيا وهذه ليست لا يعني ليست من طلب الدنيا إن الله جل وعلا وعد المجاهد في سبيله باحد قسمين ان يعود بالغنيمه والنصر وان ان يقتل ويستحق الشهاده هو يرجو نحد خطين ويعني في بيان حال هذا العبد ان ليس له يعني اي سلطه في الدنيا وليس له اي كما قال اباها او وجاها هو عبد فقير فقير لله عز وجل اولا هو يستوزن الله ان, إن تاذن مثلا على قائد او استاذن على فلان من اصحاب المراكز أو الوجهات لن يهتم يعني لم يهتم بامريه ولم يابه له وان شفع وان شفع إن شفع باحد عند هؤلاء لم يشفع لا لم يقبلوا ولا يقبلون شفاعته ولكنه في الجانب الاخر له ان كان الغلي عند الله شيء <تصفيق> لم يكن له مكانه في الدنيا ولكنه لكن ولكنه ان كان المحفوظ عند ملك الملوك سبحانه وتعالى <تصفيق> فأيوا الصريقين أحقوا بالأمن إن كنتم كنت كنتم تعلمون وأي آه... أي الرجلين خير هل هذا الرجل الذي هو عبد للبينار والدرهم <هل> الذي يريد بعمله الدنيا أم هذا العبد الذي أخلف عمله لله اخذ بعنان فرصه في سبيل الله لا يطلب شيئا من حطام هذه الدنيا اختر لنفسك اختر لنفسك الطريق الذي انت تريد ان تسلك فيه والله عز وجل وعدا من يخلص له ومن يبطقي ومن يعطي ويبطقي فأما من أعطى وابطقى وطدق بالحسنة فسن يسيره لليسر <تصفيق> وأما من داخل وصار عبدا للدرهم والدنار ولل... والدنيا واستغنى, واستغنى عن, عن... عن ثواب الآخرة ومن باستغنى وكذب بالحسنة كذب بشريعة لا وكذب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فسن يفسره للغسرة فأنت هل تريد اللغسرة أم تريد الغسرة أنت الذي تحدد طريقة وبناء على اختيارك تكون الهداية من الله إما أن يهديك إلى اليسرى أو أن يترك لليسرى وإن أن تكون الأخرى وهي الغفرة فاختر لنفسك ولا ولا تأكل من الذين يحتاجون بالقضر في غير موضوع فيقول أنا هكذا خلقا من العزاء والله ويحتج بالنظر عليه على ما هو فيه من ضلال ومن انحراط ويقول هكذا أراد الله ليه لأن الله صلى لم يرد بعباده الغفر من ناحية الإرادة الخرعية وأما من ناحية الإرادة الدولية فإن الله عبدالله لا يحدث شيء في كونه إلا بأدنه ومإرادته لكن لا يعني أن الله يرضى أن يعني هذا لا يرضى عنك وأنت على أعلى ظلام على معطية وأنت على انحرار عن السلم فلا تحتاج بالقدر على معطية الباب من فقط الباب الجزاء كانوا من الضوء على البلدات والبطوات في نحليك من الحلطات أو نحليك من الحرارة من المتحدث الله معكوما يوجد أفضل العالم في هذا الباب إلى نوع الأنواع الشركة أيضا الذي قد يكون شركة أصغر وقد يكون شركة أكبر على حسب اعتقاد صحيح ويطاعد الغلماء والشيوخ والشيوخ فذلك الحكام والامراء في تحريم ما حل الله او في تحليل ما حرم الله فنطاع عالما او شيخا لهم او حاكما او اميرا في تحريم ما حل الله معتقضا ان هذا العالم او او أن هذا الحاكم أو الأمير له حق التحليل والتحريم فقد جعل هذا العالم أو هذا الحاكم أو الأمير ندا لله وبهذا يقع في الشرك الأكبر من أطاع عالما أو حاتما أو أميرا أو شيخا له في تحريم ماء الله أو في محرم الله اتباعا لهذا فقط ما عتقى به أن حق التحريم والتحليل لله وحده يعني ما عتقى به في شيفيه هذا أو في هذا الحاتم أو هذا الأمير أنه له حق التحليل والتحريم فهذا يعد وقع في صورة من صور الشرك الأصغر أو في كبيرة من كبائر الظنوك ووقع في اتباع الهوى فهذا هو في هذه المسألة فليس الأمر كما قال هؤلاء الذين قد وقعوا في الغلوف البكثير إن من أطاع مثلاً او إن يعني ان مرء اطاع حاتما او يعني وقع في في اتهاكم مثلا الى قانون هذه القوانين المخالفه للشره يعني حرص منه على دنيا او على شهوته يريد ان يحافظ عليها او يعني حرص منه طلب ما أقرب له من مقارب الدنيا تكندون أن يعتقد أن الذي وضع هذه الحوالي له حق التحليل والتحرين هم يحكمون على مثل هذا الصنف بالكفر والشرط الأكبر بدون تبصير فيقولون إن كل من تحاكم إلى هذه القوانين وإن كان يعتقد أن هذه القوانين تخالف الشرع ولا يعتقد أن واضع في القوانين له حق التحليل والتحريم هم يحكمون عليه مطلقا بالشرك الأكبر وبالكفر الأكبر بدون تفصيل فإذا طمع الشلاف عليه ما عليه أئمة وأثلى كفار ف... فنحن نلزم هؤلاء ونقول لهم صدقتم في تطبيق هذا الخفر فعليكم أن تطبقوا هذا المهم على بعض أجبائكم من ذلك أولا الذين يتبعون لكم على بعض ما يخالف السنة فما علمين أن هذا ما يخالف السنة فبعض أجباع هؤلاء الجهال من أمراء هذه الجمعات الفجبية وهذه الأحزاب المنحربة عن السنة يأمرون أتباعهم من يخالف كتابة الله وسنة قصول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون منهم أن يتبعون لهم الاتباع المجلس وأن يديوهم الطاعة العميات وهذا يعرض من أصول هذه الأحزاب الطاعة العمياء لقائد الفن او لامير الفن ومن سأله يطرب من الفن ف في ان حتى جعل هذا الامر اقلع من اصول حزين. كما بيّن هذا التعاليم الكتاب التعاليم فجعل الطاعة العمياء كما ذكرت مركزه نص على هذا نص على الطاعة العمياء أنه يجب على أن يدخل في حج الإخوان أن يصيع للأمير طاعة مطلقة عمياء وإن خالف الأمير أو القائس شرع الله في ظاهر الأمر فليس له أن يسأل لماذا خالص بل يلتزم ويرطيع وإن خالص ف... فعلى يعني ما أصلهم هؤلاء على مده هؤلاء سيعرض بعض أو يعرض أجباع هؤلاء يعرض أجباع هؤلاء قال حكمين فتوقعوا في الشركة الأكبر وفي الشركة الأكبر لأنهم قد أطاعوا هذا الأمير أمير الحزب فيه في ما محرم الله وفيه تحليم ما أحلى الله ها هكذا فيبتل هذا أيضا الأمراء جماعة التبليغ والدعوة الذين يرزمون أجباعهم هذا أيضا يرزمون أجباعهم بأن يضيعوا لهذا الأمير أو لهذا الذي أمر عليهم وخرجوا معهم ولا يسألونه فالشاهد على مرحب الله إن عودة هؤلاء إلى تفصيل الثلاث في مسألة التكفير بالطاعة يلزمه شاء وأبدا وإلا لحكم على أهلتهم وعلى أهلتهم بالجفنة والشرق شاء ليس لهم اشتراك إما أن يعملوا القصر عليهم معاها يمين أو يطرقوا هذا الكلام أو أن يطرقوا هذا الكلام وأن يعودوا إلى العلماء وإلى ما كان عليه الثلاث من المصطين في الجزء ف فلا او قول هنا ان فقد اتخذوا اربابا من دون الله هذا اذا اعتقد كما بينا احقيتهم بالتحليل والتحريم فقد جعلوا اندادا لله في الربوبيه وفي الالهيه الحركه بالله عز وجل الخير ومبيته وفي الى هي اذا اعتقد أن هذا الشيخ او هذا الأمير او هذا الحاكم او هذا القائد له حق التحليل والتحريم وما بالنسبه نصبه لاخر العباس رضي الله عنهما فلم نقف على, على من اخرج هذا الأثر بهذا اللفظ المذكور نعم هو هذا الأثر مذكور عن ابي الله هذا الله ولكن الذي وقفنا عليه بنص ضمن قريب منه وما أقردوا الإمام أحمد فيه الكبيب ما إيش نابل فيه شريك شريك ابن عبد الله القاضي <تصفيق> <تصفيق> و يعني في حفظ شريك شيك من ابن القاضي قواتي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ولكن له شاهد يعني أن يحفن به ولا الظهد نعم أن ابن عباس رضي الله عنه كان يأمر بالمتعة يأمر الناس بأن يتمتع في الحج بأن يحض حج فلما بالغ هذا الكلام غروه ابن الدبيس قال لنياز لقد نها ابو بكر وعمر عن المتعه ف فانطقل لابن عباس هذا الكلام ف... فقال ماذا يقول غروه يقصد بغرية لغروة إذن تضيح فقال له يقول إن أبوذكر عمر إن أبوذكر عمر ناهي عن المتعة فقال عبد الله عبدالله أراكم ستهلكون أرى كنت تهلكون أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون نهأ بقدر وعمر هذا والله الذي, الذي ورد في مستهد عبد الرحيم وهو يعني عبد حصل من غيره فقد ظن قائلا ان ابن عبد رضي الله عنهما ان معاويه رضي الله عنه قال له او ساله هل أنت على من على من علي فقال له ابن عباس لا على من علي ولا على من عثمان إنما أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وفي رفض آخر لهم هل أنت علوي أم عثماني فقال فقال رسكو بعلوي ولا بعثماني هذا يدل على تجرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تغرّدوا عن اتباع أي شخص كإن من كان دون رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعه المطلق <تصفيق> نعم إن أبا فكر وغمر وعثمان وعليه تُعَدُّ سُنَّتهم ثُنَّة كما جاء حديث العرباد المشترية عليكم سنتكم سنت الخلفاء المهديين من بعده ولكن هذا اذا لم تخالف سنتكم سنه الرسول صلى الله عليه اما ان حدث الاختلاف فلا فلا تقدم فلا يقدم قول ابي بكر قدم قول ابي أو عمر على سنه النبي صلى الله عليه ف... هذا ابن عباس يكون هذا الغرو من الكذابين اراكم فتهلكون لانه لمن قدم اجتهاد غير عمر عليه على سنه النبي صلى الله عليه فكيف بمن يقدم اجتهاد مبتدع على سنه النبي صلى الله عليه او يقدم قول جاهل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف بحال الناس كيف بحال الناس إذا كان ابن يقول لتابعي من التابعين من امتبار التابعين أو من أفاضل التابعين يقول له هذا أراكم ستاهلتنا لأنه قدموا قول أبي بكر وعمر عليه على قول النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بحالنا والشباب يعني إلى رحم الله قد أخذت محمق أفو أبتعطه وصار ينفق أوقاته وينفق يعني الأموال ويأه ويخود الأهوال تعصبا ودفاعا عن الحزب البولاني أو عن الشيخ البولاني في مقابل السنة فكيف يكون الحال فلا, فلا جر أن يصلط الله علينا أن يصلط, أن يصلط الله علينا الأعداء والكفار من كل حدر من الصور. جزاء مفاقا وكثرنا احزابا وصرنا متعصب يعني لا نقول يعني يا ليتنا نتعصب لعالم من العلماء المسلمينك او مثل احمد او مثل ابن تيميه او مثل أحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نتعصب بجاه ونتعصب لمبتدا اتخذ هوا فنزلنا في ضركة تحت ضركة من تفل إلى تفل ولا حول ولا قوة إلى ابنان وقد طبق عبد من الضوء رضي الله عنه لما قال كما أخذ هذا القبراني في المغزن الكبير لا يقلب أحدكم دينه رجلا لا يقلب أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر وإن كنتم لابد مقتبين فاقتدوا بالميت في إن لا تؤمن عليه فتنة يعني حتى لو سلمنا جدما أنك يعني ترد إلى تقليل فلا تخلد حيا وإنما خلد ميتا من الصحابة من أليم الكبار فإنك إذا دينك رجلا من الأحياء فإنه لا تؤمن عليه لفتن فإنك لو قلبت عالما من العلماء الثلاثيين من أهل السنة فهذا مدامة على الحياة ما حيا لا؟ لا تؤمن عين فتنا يخشى علي أن يهتم قبل أن يموت فكيف إذا قلأت منه مفتون أصلا فكون المصيبة أعظم يعني تعذب ممن يقلب مفتونا قد فتن في دينه وصار يتبع أهواءه بغير ما أنظر الله فكيف من يتبع جاهلا مفتونا فيكون اضل سيكون اضلا السبيل ويقول في جه في بلاءن بعض وبعض بلاء عزل الله وياه في قول أحمد هنا تأكيد لما قاله ابن عباس رضي الله عنه وفيه يعني توثيق من الذي تكلمنا عليه فينك تعجب من, من أنافهم طرقوا الأحاديث والآكار وصاروا يتبعون الآراء المذخرة وطركوا كتب السنة تركوا البخاري ومسلم وطركوا السنة الأربعة وطركوا كتب الاعتقاد الثلاثية المبنية على الآثار تركوا أصول السنة الإمام أحمد وطركوا شرح أصول اعتقاد لللكائد وطركوا السنة العبد الله بن أحمد وطركوا <تصفيق> الشريع للآذر وذهبوا إلى كتب فلان وخلان وعلان من المعاصرين المبنية على الآراء والهوى وليس فيها آثار ولا أحاديث إلا قليلة ولكن مبنية على الكلام العاطفي وعلى الحماسة وعلى السياسة وعلى علم الكلام وعلى أدب والشعر كتب أدب كتب أدبية ليس كتب أثارية عملايت كتبا اثريه ففهمت هؤلاء يصدق عليهم قول قول امام احمد اي قول قول ارى اثنان وتخاضوا عرفت كتب السنه عرف كل مخالف اعرفه مسلما ثم يذهبون الى راي فلان الا امام يقول الى راي طفيان وما ما هو سفيان فبن إمام من الليمه ورغم هذا لم يعجب احمد أن يذهب الى راي هذا امام فكيف اذا ذهب الى راي من هو لا ياتي يعني في شراكه مع لسفيان شيئا يعني احمد ذنة على قوم ترك السنة وترك آخر الثلاث لرائج السفيان والسفيان من السلف. ومن الامة من الامة العزوان فقال عجبت لقوم تركوا الاسنان او عركوا الاسنان وتركوه تركوه إلى رأي السخيان فكيف نحن أو فكيف نقول نحن نقول عجبنا لقول امتركوا أو عرفوا الإثنان وعرفوا السنة وعرفوا كتب السلف ورهم هذا تركونا إلى رأي هذا الجاهل أو إلى رأي هذا المبتدى ونكمل لعب الأذان الله Amen. <laughs> en roep baie الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن التبعه أما بعد فأخرز الإمام أبو في مسائله في مسائله للإمام أحمد ما يعبد هذا الأثر الذي أوربه المصنف فقال أبو داود الأحمد الأوزاعي أتبع من مالك يعني هل الأوزاعي أكثر أكثر اتباعا للأثر من مالك يعني من أجل أن أتبعه فرد عليه لإمام أحمد قائلا لا تقلد لا تقل الدينك أحدا من هؤلاء لا تقل الدينك أحدا من هؤلاء وإنما ما جاء عن الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه تخذف وما جاء عن التابعين بعده الرجل مخير فالإمام أحمد يعني رغب وأبى لأبي باود أن يقلد الأوزائية أو أن يقلد مالكا فكيف بمن معدهم فقال له لا تقلد, أحداً لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء وأيضا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه رجلا أو أن يقلد دينه رجال من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه رجال وبنحو هذا جاء للشافعي رحمه الله تعالى وان غيري وان غيري من امه من امه السنه فان فما اخرج ابن في كتاب اداه الشافعي قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي تلميذ الشافعي انه قال سمعت رجلا يقول للشافعي إذا جاءك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أتأخذ به أتأخذ به نعم فقال الشافعي إذا جاءني حديث عن, ال... عن ال... أو قال الشافعي سبحان الله يأتيني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا آقذ به أشهدكم أو أشهدكم أني أشهدكم أنه لو جاءني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم آقذ به فقد ذهب عقلي فقد ذهب عقلي هذا يشهد الشافعي على نفسه أنه لو لم يأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذهب عقلوه <تصفيق> وأيضا أخرج أخرج ابن أبي حاتم أيضا في كتاب هذا باستاذ صحيحا الشاتعي كما قال إذا جاءتم القول عن الرسول صلى الله عليه وآله عليه وآله وآله وسلم فهو <تصفيق> قولي وإن لم أحدثكم به إن جاءكم القول عن الرسول صلى الله عليه وآله فهو قولي وإن لم أحدثكم به فلا تقلدوني فلا تقلدوني ما نجد الا الشافعي يربي احبابه على انقص من الاتباع وعلى ترك التقليد لهم وانا يعني الاثار عن عن الصحابه وعن السلف الصالح بهذا الباب كثيرا يعني يفعض أن نحصرها في مجلس واحد ولكن نحن نضرب أنسلة فقط تعذب ما ذكره المصنفون فنحن مبارك الله نحذر المسلمين من أن يتبعوا الرجال أو الشيوخ أو العلماء أو فلانا أو إلانا من المشهورين أو من غير المشهورين اتباعا مطلقا دون التمحيف لأقوال هؤلاء دون أن تعرض أقوال هؤلاء على السنة وعلى كتب الثلاث فإن الذي يقدم قولا لفلان لا موثور على الحديث نعم فكذاك يا عظيم من العظائم فأنت, فانت مثلا قد تقول لفلان لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا فيقول لك يا اخي ولكن فلانا قال ولكن فلانا قال كذا ولكن ولكن سمعت فلانا امس في القناه الفضائيه قال بثلاثه كلام النبي صلى هذا عليه وسلم يا اخي هذا الحديث في البخاري ارجع الى البخاري سوف تجد أن النبي صلى قال هذا الكلام وليتاكد من صحه الحديث ورغم هذا اقول لك يا اخي ولكن ولكن فلانا من, من المشاهير من مشاهير ال الادعاءات والفروض الفضائيه قلبت نفسها فان فعل هؤلاء فتحكموا على انفسهم بالايه بالضلال اتبع سبيل فلان دون السنه فرحم نقول لهؤلاء إن السنه حاكمه عليك وعلى فلان من من من من هؤلاء الدعاه الذين اتى الذين انت قد تبعهم غير هدى اه فياك وهذا التقليد المذموم وما ولو كنا مقلدين احدا لقلدنا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم اولى بالتقليد لقد لدنا بكر وعمر وقلدنا عثمانا وعليا آه. ولقلبنا أحمد بن حمد ولقلبنا الأوضاعية وقلبنا مالكا وقلبنا سيدا من المسيد وقلبنا غيرا من أئمة, من أئمة السلف <تصفيق> لو كان التقليد جائزا ولكننا لا نقلد أحدا في دين الله إنما نتابع الآثار الثابتة ان النبي صلى الله عليه وسلم ثم اصحابه ان لم تخالف السنه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم فاقرا الاجازه حتى نختم الذكر الله صلى الله عليه انه الله عليه وسلم وعلى الوالدين وعلى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 هذا الحديث بعض وفيه بعض ولكن قد حسنه بعض أهل العلم والشاهد يعني أن الحديث يدل على ما ذكرناه فيما قد ولكن الذي أحب أن أشير إليه أن هذا الحديث يحتج به الكثير توم من الدعاء أو من غيرهم على تكفير الحكام فقط والعجيب ان الحديث لم يرد في الحكام فقط او لم يرد اصلا في الحكام او في الامراء انما ورد في في الاحبار والربدان اي الذين نقول عنهم الشيوخ فين كفرنا الذين يعني قد ايه يقعون في المخالفة السرعية هذه القوانين المخالفة للسرع دون أن يعتقدوا حلها فمن ذا بأولى نحكم بالتكسير على من يتبع الشيوخ ويتبع الأمرار لهذه الجماعات والأحزاب اتباعه المطلقا وإن خالقه السنة هنا في هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قد, قد بين ان ان هؤلاء الاتباع اتبعوا اخبارهم اي مسايخهم وعلمائهم في تحليل ما حرم الله وفي تحريم ما الله في اتباع المطلق فالامر ينطبق على على هؤلاء اكثر فينبغي علينا أن يجرب اتباعنا للرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا أقول لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا في الحديث الصحيح لا تتخذوا الكبور مثلا فإن يأنهاب عن ذلك حديث الصحيح فقال في الحديث الآخر لعلة الله على اليهود والنصارى اتخذوا كبور أنبيائهم وصال إلي المساجد سيد بك تقول لي ولكن الشيخ الشعراوي قال كذا او لكن الشيخ البلاني قال كذا ولكن الشيخ الأثر قال كذا يا أخي ما هذا فتريد أن تضع لهؤلاء مثل الأحضار والرهبان أقول لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اذا رايتم من اموريكم شيئا تكرهوا إذا, رأيت، اذا رايتم من اميركم شيئا تكرهونه فظبروا عليه او لو بدلنا من رحم الامير ان شاء ان يكره فليظبر ساجسنا الابداء الصحيحه من راء من الحاكم او من الامين من الامير شيئا قد كرهه فليصبر عليه ولا يتصرف بالخروج عليه بالمظاهرات وبالانقلابات فليصبر عليه ولا ينطق لهم كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم اديروا النصيحه قالوا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين أي لحجان المسلمين ولا علماء المسلمين فنحن أمرنا بالصبر على جور الحجان فأنا أقول لك صلى الرسول صلى الله صلى الله كذا أمرنا نصبر على ظلم وعلى جور الحاكم فتقول لي ولا ولا ولكن القراباوي قال كذا ولكن حفن البن قال كذا ولكن محمد حسان قال كذا ولكن سيد قد قال كذا إيش هذا يا انت أنتم بهذا تجعلون أنفسكم تحت هذا الوعيد الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذوا أحضارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فإحذروا بارك اللهكم هذا الباب وعليكم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم الاتباع المطلق ولا تتبعوا أهوائكم ولا تتبعوا شيء وخاتكم وعلماءكم من دون الله ومن دون صلى الله عليه وسلم إن الاتباع لهؤلاء على جهل وعلى هوى يعد عظيما من الهضائم ويكون سببا بتطريب أعداء الله عليهم يكون سبباً في تسليط الكفار علينا فنسأ الله يهدينا إلى سواء السبيل وأن يبطرنا بالعلم الله وأن يبطرنا بالسلم وأن يطهر قلوبنا من النساء وأن يحذب إلينا السنة وأهلها وصل الله على محمد الموالي وصحبه وصحبه مارك الله Oh, <laughs>